وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مفس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ٱدْعُ ٱللَّهَ أَوْ ٱدْعُ ٱلرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُ فَلهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ تبيلا.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 হামদুলিল্লি লী জিহলম্যজ্লোজ ওই মলিয় শরীর ওয়ুবশি অমুমি ওয়ুবশি অমুমি الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا